يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بعد ما للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم الذين قَالَ لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن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 الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب نديم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ما كان الله ليجرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب وما كان الله ليطدعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلقبوا أجر عظيم ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبئاء بغير حد ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغضام للعجيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلهم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 بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس فائقة الموت وإنما توفتون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور